هو الذيأَزَلعليكَ الكتابَ م مننه آياتة محُكمَةهُ أُّ الكتابِ وأأخَر متَشبهات فأََّ الذيينَ فيِي قُروبِهِمْ زَيغُون فَتبعون ما تشبهَهَ منِن فَتبععون ما تشَبهَهَ منِنْه بتِغَ الفِتنَة وَوبتِغَ تَأوله وماَا يعلممُ تأويِيلَهُ إ الله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 زين لناسحب الشهوات من الننساء والبنين والقناطير المقنط والقناطير المقنطة من الذهاب والفطةة والخيل المسمة والأنعام والحرض ذلك متىاع الحياة الدنيا والله عده حصن المآاب.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 فإن سوا فَقد هتدو وَإِن تَََّ فَإِما عللَيك البَلاغ والله بَصيرون بالِالعبادَ إن الذينَ يَفرُرونَ بآياتٍ الله وَقُتُلون النَّبين بغَيرِ حَّ وَقُتُلون الذينَ يَأمرُونَ بِالْقِصقَ وَقُتُلون الذيين يَأمرونَ بِنقِصْطِ منِنَ الناسَِّ فَبَششرهُم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 ذلكَِ منِْ أَب إ الغبِحيه إليك وَما كُ تَ لديهمم إذ يُقُونَ أأَقلُلَامهم أيهمم يَكفُلُ مم وَما كُ ت لديهمم إذ يَختَصمون إذ قالة الملائكَةُ ي ميَمُ إ الله يُبَّكِ بكمةٍَ منن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 فمَنْ حجكَ فيِيهِ مِم بعدمَا ج أَكَمِن الععِلْمِ فَقُْ تَعالَ فَقُْ تَعَ نَد ابنَا أنا وَأَابِنَا أَكمْ وَونِسا أنا وَونِسااءكم وَأَنفُسَنَا وَأَ فُسَكُمْ تُم مَ نَبتَهِ الْ الفَنَجعلعَنَةُ الله على الكادبين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 فَلممَ ت حّونَ فيِي ماَا لَسَنَك به ع والله يعلم وَأَنتُم لا تعلمون م كان إضلهه مويهودي وَلا نَصانية وَلاك كانَ حَنيفَ مسلم ولكن كانَ حَنيفَ مسلم وَما كان من المشكين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 إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم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 وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَهُ مسلمون ومن يبتغ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قَوْمًا كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا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 بَلا إِ تَصْبرِر وَتَتَّق وَيأتُكُم مِ فَورِهِم هذا يُمددكُم رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلى ف مِنَ المَلائكَةِ مُسَِمين وَما جَعَلَهُ الله إِلاا بُشْلَك وَللتَطمَ إِ قُلوبُكُم بهِ وَمنَن نَصْرُ إللاا مِن عِدِ اللههِ العزيز الحكيِيم.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 اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار وجنة تجري الأنهار خالدين فيها ونعيم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 فرحين بما آتَهُ اللههُ مفضَضلِ وَْستَ بشِرون بالالَّذينَ لَ يحقوبِهِم منِن خلفِهم أَلا خَوْف عليهلَهمأَلا خَوْفٌ عليهلَهم وَلاهُ يحزَون يَستَ بشونَ بنامَة منِ الله وَفضظن وَ وأ الله لا يُضيع أَجرَ المؤمننين.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 وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا مِنْ عند الله والله عنده حسن الثواب